بسم الله الرحمن الرحيم والصاف الصاف فزجر الزجر فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض أرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئل أعلي ويقذفون من كل جانب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 وَأَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَدُوهُمْ إلَى ضِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساملون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 أنتم مطلعون فاطلع فرئيه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا تنل؟ ال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 انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالون فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون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 فراَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَمُطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يُزْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَاقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَدِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَرُ مَاذَا تُرِي؟ قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُمَرْ سَتَجِدُنِي اللهم من الصابرين فلما أسلم و للجبين وناديناه أيها إبراهيم قص دقة الرّيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لَهُ البلاء لَهُ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجره وهو سقيم وأنبتنا عَلَيْهِ شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون نفامن فمتعناهم إلى حين.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 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 والحمد لله رب العالمين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم صاد ان ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق